وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الإسلام دين الشمولية والكمال ودين الحق والعدل أعطى كل ذي حق حقه حفظ حق الإنسان وليداً وضيعاً وحفظ حقه وهو شاق وهو كف وحفظ حقه وهو شيخ هرم إمرأة كان أمر جلاً وتمَّت كلماتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ كلَّفَ الإسلام الرجل بواجباتٍ تتناسب مع طبيعته من الضرب في الأرض والسعي على حاجات الأهل والعيال لما يملك من قوةٍ وبأس قال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال سبحانه وعلى المولود له رزلهن وكسوتهن بالمعروف كلف الله عز وجل المرأة بصيانة البيت وحفظ الأولاد وتربيتهم والقيام عليهم بالعطف والحنان لمخدصت به هذه المرأة من القوة العاطفة فهي بالولد أرحم وأرفقه فوجب أن تكون به ألصقه لهذا كلفها الله عز وجل بالحمل والوضع والرضاعة وكلفها كذلك بالحضانة فالله سبحانه وتعالى لحكمة بارغة جعل الرجل والمرأة يكمل أحدهما الآخر لأن لكل واحد منهم اختصاصه قال عز وجل في حق الزوجين هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وتكمل السعادة والهنى إذا انتزم كل من الزوجين بأداء واجباته وحفظ حقوق الآخر قال عز وجل وليس الذكر كالأنثى وقال سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا والله ما حصل الخلف والشقاء بين القسر إلا لما خرَّط أحدهما بحقوق الآخر وما فسدت البيوت وتحطَّمت القسر وضاعت العيال إلا لما استرجلت النساء وتأمَّث الرجال أيها الناس إن الناظر في وضع المرأة قبل الإسلام وعند أهل الديانات المنحرفة يتجلى له حقيقة إكرام الإسلام للمرأة ذلك الإكرام الذي لا نجده في دين ولا قانون ذلك الإكرام الذي لا يجادل فيه إلا مبضل ولا يماري فيه إلا مكابر فقد كانت المرأة في حضارة الأبيونام في حضارة اليولاي الفلسفية محتقرة مهانة تباع وتشترى يسمونها رجسا من الشيطان من أقوال فيلسوفهم سقراط إن موجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم ويقول كذلك هي بمثابة الشجرة المسمومة يكون ظاهرها جميلة ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا ويحدثنا التاريخ عن اليونان الفلاسفة في إدبار دولتهم وكيف ظهرت فيهم الفواعش والفجور بعد أن أهالوا المرأة وقدسوا الفاعشة والبغاء والله لا يحب الفساد وأما في حضارة الرومان فقد كانت المرأة معذبة مهانة شعارهم أن قيد المرأة لا ينزع كان من دينهم أنه لا روح للمرأة المرأة عند الرومان ليس لها روح وإنما هي جسد فقط ولذلك كانت تلاقي أبشع صور التعذيب التي سجلها تاريخ الرومان وأما المرأة في شريعة الهندوس الوثنية فيعتقدون أن المرأة عندهم أسوأ من النار وأنها أسوأ من السم والأفاعي وأما الفرس فكانوا يرون زواج المحارم أن يتزوج الرجل بأمه وأخته وابنته ولا يزال هذا في دين الرافضة إلى يوم الناس هذا فكانت المرأة الفارسية تحت قيود الرجل يحب لها أن يحكم عليها بالبوت دون أي مبرر ولا سبث أو يعفو عنها ويصفح إن شاء وكانت بعض طوائف اليهود تعتبر المرأة لعنة عليهم لأنها أغوت آدم عليه السلام وهي في حال حيضها لا تجالس ولا تآكل ولا تلمس وعاء ولا إلاء حتى لا يتنجس وكانت عندهم في مركبة الخادم وللأب عند اليهود الحق في بيع بنته القاصرة أما عند النصارى ففي أناجيلهم المحرفة أن المرأة أصل الشر ومنبع الفقيئة ومدخل الشيطان ويدفينا علماً أيها المسلمون أنه في بريطانيا حتى القرن الماضي كان يبيع الرجل زوجته وقد حُدد هذا المبلغ من الحكومة البريطانية آنذاك وبعد دخولهم في عصر الحضارة الجديدة ألغوا تلك القوانين واستبدلوها بالحرية المطلقة التي تبيح عندهم التي تبيح عندهم للمرأة إذا بلغت الثامنة عشرة الخروج من منزل أبويها بكل حرية ويوجبون عليها كذلك أن تخرج للعمل من أجل دفع الكرار وإلا كان مأواه الرصيف فكانت النتيجة عند هؤلاء شيوع البغاء والزنا وانتشار الأمراض والأوبئة الجنسية مما أوصل المرأة الغربية إلى عضيض من النهانة والذلة هذا وضع المرأة في أشهر الحضارات غير العربية غير العربية أما وضعها في العرب عند العرب في الجاهلية فحالهم كما يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إن كنا في الجاهلية إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا ولا نعطيها شيئا هي والكنب عندهم سواء حتى أنزل الله عز وجل فيهنما أنزل وقسم لهنما قسم فكان بعض العرب يئدها ويدفينها وهي حياة كما أخبر الله عز وجل وإذا الموقودة سُغلت بأي ذنب قُتلت وكان الواحد منهم كما قال عز وجل وإذا بُشر أحدهم بالأُنثى ظل وجهه مُسودًا وهو كظيم وهو ساكت لا يُكلم أحدًا من الناس يتبارى من القوم يختفي من القوم يتبارى من القوم من سوء ما بُشر به أيمسكه على هون أيمسكه على مذلة وعاء أم يدسه في الطرابة ساء ما يحكمون فكانوا يدفنون البنات وهن أحيا خشية الفقر عليهم وخوفا من أن تكون هذه البنت سببا في جنب العار إليهم وكان الواحد منهم يغذو كذبا ويئذ ابنته وكان من ظلمهم أن المرأة لا ترد بل هي التي توره وتحسب من المتاع وكانوا يقولون لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمل بيضا يعنون بذلك الرجل خاصة أيها الناس إن المرأة في الجاهلية الأولى كانت تعاني أشد الظلم وأعرفه إلى أن أشرق الإسلام بنوره فشرع للمرأة من الحقوق ما لم يشرع لأمة من الأمم في عصر من العصوف ووضعها في مكانها اللائك بها ولأ بها أن تكون ألعوبة في أيدي سفلة الرجال قال سبحانه وقر في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير للنساء أن لا يرين الرجال وخير للرجال أن لا يرون النساء فوالله ما دخل الفساد في كثير من نسائنا إلا لما وضعت في غير مكانها اللائت بها فانتشر الزنا والفجور وتدهور اقتصاد البلاد فأصبح هم الرجل قضاء شهوته وإشباع غريزته فضاعت البلاد والعباد إلا من رحم الله وأصبحت المرأة عبيدا للرجل في وجه حضاري جديد أصبحت المرأة تروج بها السلع وتجلب فيها الزبائل فاللهم إنا نسأل العفو والعافية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وبعد أيها المسلمون إن الله سبحانه حفظ للمرأة حقوقها منذ ولادتها حتى توارى الطرابة وأحاطها الإسلام بالرحمة والرعاية وهي طفلة صغيرة وبالتكريم والمحبة وهي زوجة صالحة وبالبر والإجلال وهي عجوز مسنة هي مثل الرجل في تكاليف الإسلام وواجباتها إلا ما كان خاصاً بها من باب الرحمة والتكريم أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال لا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 قال سبحانه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات لها حقوبها المحفوظة بحفظ الله وأموالها المنوثة ملك لها تتصرف فيها تهد من تشاء وتمنع من تشاء قال سبحانه للرجال نصيف مما اكتسبوا وللنساء نصيف مما اكتسبوا والمرأة مثل الرجل في الجزاء على الأعمال يوم القيامة قال سبحانه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقال سبحانه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وأخرج المهبان بسمة صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها إذا صلت الصلاة في وقتها وصامت شهرها يعني شهر رمضان وحصلت فرجها من الحرام وأطاعت بعلها يعني زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت وكان عليه الصلاة والسلام ينكر في حروبه قتل النساء والصبياني وينهى عن ذلك أشد النهي وكبرت وصاياه في النساء فكان يقول تارة اتقوا الله في النساء ويقول تارة أخرى استوصوا بالنساء خيرا ويقول تارة أخرى خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وأخرج النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم إني احرج اليك حق الضعيفين حق اليتيم وحق المراه اللهم اني احرج اليك حق الضعيفين حق اليتيم وحق المراه واستذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن على الرجال شده ضرب النساء ولها عن ذلك في صحيح الامام البخاري أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يجلد احدكم امرأته جلد الكلب لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم هذا هو الإسلام دين الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد حفظ لمرأة حقها ورعاها حق رعايتها يأفرها أبوها وهي بنت صغيرة ويرعاها زوجها وهي زوجة عفيفة ويبرها أبناؤها وهي أم شريفة فهدعي ذلك نساء المسلمين ورجالهم ولا ينخدعون بترهات المنحلين وزعمهم أيها المسلمون إن أعداء الله من اليهود والنصارى يكيدون للإسلام كيداً ويركزون في حربهم هذه يركزون جيدا على سلاح المرأة الفاتنة لأنهم يعلمون ويمقنون أن المرأة إذا انسلخت عن دينها فازوا في المعركة وحينئذ تضعوا الحرب أوزارها كما كان هلاك بني إسرائيل على أيدي هؤلاء النساء الفاجرات العاهرات بعد أن ساستهم الأنبياء أول مرة يقول أحد قاداتهم يجب علينا أن نكسب المرأة فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا للحرام وتفرق جيش المنتصرين للدين وإن هذا الغزو الهادئ بدأ قبل تسعين سنة في البلاد العربية بعد أن عادت عربيات المغتربات من أوروبا فنزعنا العجاب وألقينه على الأرض وأحرقنه بالنار إعلاناً ببدء معركة التحرير من الدين والقيم حتى إن أحداً من خبثائهم يقول إن المرأة الأمريكية هي أكثر حرصاً على, الص... على الشراء واتصافاً بالأخلاق من المرأة المسلمة فلعنة الله على الكافرين فهل لا أفاق النائمون من سباتهم؟ وهل لا أعادوا عقولهم من رؤوسهم فاللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء إن الله سبحانه وتعالى خبيرٌ بعباده بصيرٌ بهم عليمٌ بأحوالهم ألا يعلم من خلق وهو النطيف الخبير من أجل هذا خص المرأة بأمورٍ دون الرجل وهذا هو عين حكماً ولا يظلم ربك أحداً فجعل الله سبحانه وتعالى القوامة بيد الرجل لأنه أقدر عليها من المرأة وأوجب النفقة عليه دون المرأة قال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ولما كانت المرأة ضعيفة أقرب إلى الفتنة من الرجال أوجب عليها القرار في بيتها قال سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية أولا حتى لو كان هذا إلى أشرف الفقاع التي هي المساجد يجب على المرأة إذا خرجت المسجد أن تخرج وهي متسكرة أن تخرج وهي غير متعطرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات ليخرجن وهن غير متعطرات وقال عليه الصلاة والسلام لأم حميدني الساعدية صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا وأوجب الله سبحانه وتعالى على الرجل دفع المهر والصداق لامرأته دون العكس قال سبحانه وَآتُ النِّسَاء صدُقَاتِهِ النَّحْلَةٍ عَطِيَّةً فَرِيضًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وجعل الله سبحانه وتعالى حكم الطلاق بيد الرجل لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح ولو كان الطلاق بيد المرأة ما بقيت أسرة على وجه الأرض لأن المرأة ضعيفة يغلب عليها العاطفة من أجل هذه العاطفة التي جعلت في المرأة دون الرجل فإن الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة وليا عليها في الزواج قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة تزوجت من غير إذن وليها فزواجها باطل باطل باطل فلو تركت المرأة دون وليه لا لأصبحت ألوبة في يد الخطابة يبعبون بها ذات اليمين وذات الشمال فيقضون شهواتهم ونزواتهم ثم ينقونها في الرصيف وحرم الله سبحانه وتعالى على على المرأة أن تكون إماما بالرجال وأباح لها مع النساء وحرم عليها أن تكون قاضية أو حاكمة قال عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فلو كانت المرأة قاضية لعفت عن جميع المجرمين تغليبا لعاطفتها على شرع الله سبحانه فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أيها المسلمون إن من نقصان عقل المرأة ودينها أنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوف فتقضي الصوم دون الصلاة وكذلكم فإن الله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته بالمرأة الضعيفة لم يوجب عليها الجهاد في سبيل الله ولا الغزو في سبيل الله بل جعل الحج والعمر بمذابة الجهاد الذي لا قتال فيه وجعل الله سبحانه وتعالى ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل قال سبحانه يُوصيكم الله في أولادكم في مثل حظ الأنفين وهذا لأن الرجل له القوامة وله النفقة على امرأته وهو الذي يقدم لها مهرا وهو الذي يوفر لها السكر واللباس وغير ذلك فناسب أن يكون له من الميراة أكثر من نصيب المرأة ولا يظلم ربك أحدا روى الإمام عمد أن امرأة قالت يا رسول الله الرجال يغزون ويخرجون للجهاد ولن لا نغزوه ولنا نصف الميران فأنزل الله عز وجل في سورة النساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وأخرج ابن أبي حاتم العليم لعباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت للذكر بذل حض الونفين وشهادة امرأتين برجل واحد أفنحن في العمل هكذا إن عينت المرأة حسنة كتب لها نصف حسنة فأنزل الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يعني أن هذا عدل منه سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا وفي باب الشهادات جعل الله سبحانه وتعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد فقال سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إعداهما الأخرى وهذا لنقص لعقل المرأة ونقص ذاكرتها فلا يمكنها أن تشهد وتسمع في وقت واحد على غرار الرجل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاه رباد الله هذا كتاب الله ينطق عليكم بالحق فيقول وليس الذكر كالأنفى ويقول ولا تتمنع ما فضل الله به بعضكم على بعض فالشرع والفطرة والعقل يثبتون الاختلاف بين المرأة والرجل في التركيب البدني والنفسي أما أعداء المرأة ينادون بالتسوية بينهما أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون فأي, فأي نبت يريده أعداء الإسلام في أرض الإسلام إنه النبت الأجنبي الخبيث المسموم الذي ينشر الفساد ويهلك الحرق والنسل والله لا يحب الفساد فلا تضطروا بدعاويهم واستمسكوا بدينكم وربوا عليه أولادكم وأهليكم فهو الهناء والسعادة والعزة في الدنيا والآخرة قال سبحانه أيبكبون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزه فمن ابتغى العزه في غير دين الله ادله الله قال سبحانه ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فاللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبول السلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك